بسم الله الرحمن الرحيم هذا ثوتنا انجا اهل الاما ومن لا لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتذكى وأما ما ما جاءا كان يسعى وهو يخشى فان تعرض تنهدا لنا انها تذكره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 لا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ بَلْ ضَلَّ الْحِسَانُ إِلَى طوانه إنا صببنا الماء ومشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقوبا وزيتونا ونخلا وحذائق غلبا وذاكرة وأبمة لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يثر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ من منهم يومئذ شأن يغنيه وزوغا يومئذ مشفرة ضاحكة مستبشرة ووزوغا يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غوقا والنازعات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 قلوب يوئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة وان هو تلك اذا كرمه الخاسره فانما هي زجره واحده وانما هي زجره هل أتاك حديث موسى وإذ ربه بالواد المقدسة اذهب إلى شرعون إنه تغرى فقل فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَنْتَ الزَّكَّيَا وَأَهْدِيَكَ إِلْيَا رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعْصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ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 انتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوّاها وأغطى سناها وأخرج ظلامها وأخرج وَالْأَرْضَ بَثَّنَّا فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لكم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 كدنيا فان ان الجحيم ما هو وعمن ما من خاف مقام ربه وما خاف نفسا للغوان فان الجنه هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إِنَّمَا أَنْكَ مُنْزِرُ مَنْ يَخْشِيَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَتُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا